صائم يدخل رمضان ويخرج وبعض النفوس لم تتغير يجوع ويعطي وقلبه و قلبه م ع ا ص ي ه هي م ع ص ي ر ب م ا يركع ويسهر و ي ت ح ا ل ه هي حاله ل س ا ن ه و لسانه لم يصر إ ن قصرت ا ل ز و ج ة في طهي الطعام أ و تنظيف البيت أ و كي الثياب أ و ا ل ع ن ا ي ة ب ا ل أ ط ف ا ل أ و ص ن ا ع ة الشاي سبها وسب أ ب ا ه ا و أ م ه ا وعيرها وهددها و م ل أ البيت صراخا و ض ج ي ج ا صائم وربما افتعل هذا ا ل إ ن س ا ن م ش ك ل ة مع زميله في العمل أو مع جاره أ و مع صديقه وعذره في كل ذلك انه صائم لم يصر. ان العجب كل العجب أن تجد صائما ي ك ت ب ويقول السوء ويسعى بالنبي ثم يدعي أ ن ا ل م ل م يظلم ويغش ويتتبع العوره وينظر إلى ثم يدعي ا صائم بل من, من لا يصليها يعقل هذا يصل. اذا جاء رمضان ازدحمت المساجد بالمصلين الفضائيات ل ل ه ا التي يزيد اشتعالها في رمضان هذه القنوات التي لا تربي في الناس كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون على الصيام الذين من فلو قيل ل أ ه ل القبور تمنوا لتمنوا يوما من رمضان وهؤلاء كلما يا هؤلاء أ ن ت م في رمضان شهر ا ل ت و ب ة والغفران الحق نفسك أ ي ه ا ا ل إ ن س ا ن من الذي ينادي يا ابن ادم بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أ ب ا ل ي MEN! أ ل ي س هو الله فما بكم يا عباد الله رسالة, رساله الى كل المضيعين والغافلين من أ د ر ك ه رمضان فلم يغفر له فابعده الله رسالة, رساله الى كل المضيعين والغافلين كم سمعت في هذا الشهر من موعظه لا أ ق و ل كم م و ع ظ ة سمعت كم م و ع ظ ة ر أ ي ت ب ع ي ن ك و م خرج من ذلك كله و القلب لا يزداد إ ل ا خزوا والنفس لا تزداد إ ل ا عراضا يا أ خ ي إ ذ ا لم ت ت في رمضان فمتتتك و إ ذ ا لم تقبل في هذا الشهر ف م ت ت قبل ان يرحل شهر ا ل ق ر ا والعتق من النيران لعله يكون ب ا ل ن س ب ة إ ل ي ك آ خ ر رمضان على الله. تسجيلات الاعتصام ا ل إ س ل ا م ي ة بالدمام تقدم صائم لم يصم ل ف ض ي ل ة الشيخ مشعل العتابي هذا الشهر الكريم هو من مواسم الخيرات التي تتحرك فيها القلوب إ ل ى ربها جل وعلا وربما أ ص غ ت ا ل أ ذ ا ن إ ل ى ذكره وربما لهجت ا ل أ ل س ن ة بذكره والثناء عليه ولهذا لا غ ر ا ب ة أ ب د ا أ ن تجد ا ل أ و ا ب ي ن والتوابين تتكاثر جموعهم في هذا الشهر الكريم وتغص بهم المساجد وتكتظ بهم حلق الذكر و ل أ ص و ا ت ه م دوي ب ا ل ق ر آ ن الكريم وربما كان في كثير من ا ل أ ح ي ا ن لهم خنين وحنين وبكاء كلما سمعوا ذكرا أ و وعظا أ و تخويفا من نار أ و ترغيبا في ج ن ة أ و د ع و ة إ ل ى ت و ب ة وهذا هو ش أ ن المؤمنين الصادقين ف إ ن المؤمن الذي يؤمن بالله عز وجل وان ابتعد وان استدرجه الشيطان خطوه خطوه وناى به عن ربه فانه سريع الاوبه والعوده والتوبه إ ل ى الله لا يصر على ذنب ولا يستمرئ معصيه ولا يسترد مخالفه وانما تغلبه نفسه مره بعد مره بتسويل شياطين الانس والجن فاذا سمع داعي الله اجاب واناب وهو يقول لبيك لبيك فنسال الله عز وجل بمنه وكرمه في هذه ا ل س ا ع ة ا ل م ب ا ر ك ة أ ن يجعلنا و إ ي ا ك م من التوابين وان يتقبل منا ومنكم أ ج م ع ي ن جاءكم شهر رمضان ليعلم المسلمون في مشارق ا ل أ ر ض ومغاربها أ ن خالقهم قد آ ذ ن ه م بشهر له في مجتمعهم ت أ ث ي ر وفي نفوسهم ت أ د ي ب وفي مشاعرهم إ ي ق ا ظ و ك أ ن ه لهم موسم ربيع جاءهم رمضان بعد أ ن ظلوا أ ح د عشر شهرا وهم سائرون في مسالك ا ل ح ي ا ة ينالون منها وتنال منهم فتساءل الناس في د ه ش ة وذهول ما أ س ر ع ما عادت ا ل أ ي ا م ورجعت الذكريات جاءكم شهر رمضان شهر ب ر ك ة يغشاكم الله فيه فينزل ا ل ر ح م ة ويحط الخطايا ويستجيب الدعاء ينظر الله إ ل ى تنافسكم فيه فيباهي بكم ملائكته شهر عظيم الخيرات كثير البركات فيه فضائل وفوائد ينبغي للمسلم أ ن ي ق ت ن م ه ا ويقتنصها جاء شهر الصيام شهر القران يشد الناس إ ل ى الدين يذكرهم بحق الله تشم ر ا ئ ح ة الدين في كل مجلس تجلس فيه تشعر ب إ ق ب ا ل الناس على كتاب الله يقرؤونه ويسمعونه ويتدبرون آ ي ا ت ه إ ن ه يرفع في نفوس الناس د ر ج ة الاستعداد لتغيير ما في النفس حتى يغير الله ما بهم إ ن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما ب أ ن ف س ه م جاء الصيام ليكون ف ت ر ة ت أ د ي ب ي ة تعلم المرء كيف يهدا وكيف يخفف من جماح رغباته و إ س ر ا ف شهواته فها هي المفطرات تكون من حوله وليس عليه م ا ل رقيب أ و حسيب سوى خالقه ومولاه المطلع على الضمائر والسرائر كل عمل ابن آ د م له يقولها عز وجل كل عمل ابن آ د م له إ ل ا الصوت ف إ ن ه لي و أ ن ا أ ت ز ي به جاء الصوت ل ت ر ب ي ة ا ل إ ن س ا ن على الحلم والصفح عن الجاهل والعفو عن المسيء ل أ ن ه ع ب ا د ة يتلبس بها ا ل إ ن س ا ن والعابد قريب من الله قريب من الله بعيد عن نزغات الشيطان حتى قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله ح ا ج ة في أ ن يدع طعامه وشرابه والله تعالى غني عن ا ل ع ا ل م فليس لله ح ا ج ة أ ن يدع هذا طعامه وشرابه فالصوم إ ن م ا هو للعبد ل ت ر ب ي ة العبد وتهذيبه وحمله على كريم الطباع وجميل ا ل أ خ ل ا ق والبعد به عن قول الزور وعن العمل بالزور وعن ش ه ا د ة الزور وعن الظلم وعن الفحش وعن السب وعن الشتم وعن الجهل وعن ا ل غ ي ب ة وعن ا ل ن م ي م ة ف إ ذ ا لم يترك ذلك ف إ ن الصوم يكون حينئذ لم يفعل فعله فيها ان العجب كل العجب إ ن العجب كل العجب أ ن تجد صائما يكذب ويقول الزور ويسعى ب ا ل ن م ي م ة و ي أ ك ل لحم أ خ ي ه ثم يدعي أ ن ه صائم يظلم ويغش يضرب ويسب يبطش ويسرق يتتبع العورات وينظر إ ل ى المحرمات ثم يدعي أ ن ه صائم إ ذ ا لم يكن في السمع مني تصاوم وفي بصري غض وفي منطقي صمت فحظي إ ذ ا من صومي الجوع و ا ل ض م ا و إ ن قلت إ ن ي صمت يوما فما صمت ولماذا يصوم مثل هذا على ما يصوم إ ذ لم يصم و لنفسه إ ن الله تعالى غني عنه ان تكفروا ف إ ن الله غني عنكم إ ن تكفروا ف إ ن الله غني عنكم نعم هو غني عن هؤلاء غني عن الذين كفروا و أ ع ر ض و ا وهم لا يضرونه شيئا كما أ ن ه سبحانه غني أ ي ض ا عن المؤمنين ومن جاهد ف إ ن م ا يجاهد لنفسه إ ن الله لغني عن العالمين فكفر العبد على نفسه وفسقه على نفسه وارتكابه للزور على نفسه لا يكلف الله نفسا إ ل ا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت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 وانسكم وجنكم كانوا على أ ف ج ر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في م ل ك شيئا فالله تعالى لا تضره ا ل م ع ص ي ة ولا تنفعه ا ل ط ا ع ة إ ن ه سبحانه غني عن العالمين و إ ن م ا الصائم يعمل لنفسه فيمسك عن الطعام والشراب من أ ج ل أ ن يربيه ذلك على أ ن يدع قول الزور و أ ن يترك العمل به ف إ ذ ا لم يدع قول الزور ولم يدع العمل به فلماذا صام إ ذ ن هل صام لله تعالى ومن أ ج ل الله الله تعالى ليس له ح ا ج ة أ ن يترك هذا ا ل إ ن س ا ن طعامه وشرابه وقد أ ر ش د النبي صلى الله عليه وسلم الصائم إ ل ى هذا الخلق الكريم فقال في الحديث المتفق عليه إ ذ ا كان أ ح د ك م صائما فلا ي ر ف ض ولا يجهل فان امرئ شاتمه او قاتله فليقل و إني ص اني ي م فليقول إ صائم إني صايم لاكون كعباد الرحمن الذين اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما اني صائم لاكون كعباد الرحمن الذين اذا مروا باللغو مروا كراما فمن عصى الله فيك فعليك ان تطيع الله تعالى فيه انه لا يليق بالمسلم عامه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 إ ذ ا تكلم سكت الجميع و إ ذ ا ظهر تجمد الكل فلا ينطقون ولا يتكلمون بل قد كان سيد ولد آ د م صلى الله عليه وسلم حكيما حليما صبورا رقيقا حتى مع أ ه ل ه وربما رفعت عليه زوجه صوتها وربما هجرته احداهن إ ل ى الليل فليس مناسبا إ ن قصرت زوجك أ ن تغلظ لها في القول أ و أ ف س د بعض ا ل أ ط ف ا ل أ ث ا ث المنزل أ و مزقوا اوراقا أ و نثروا طعاما فربما شتمهم وسبهم ودعا عليهم وربما افتعل هذا ا ل إ ن س ا ن م ش ك ل ة مع زميله في العمل أ و مع جاره أ و مع صديقه وعذره في كل ذلك أ ن ه صائم ونفسه كما يعبرون و ا ص ل ة وعذره في كل ذلك أ ن ه صائم والواقع والواقع أ ن الصوم يجب أ ن يكون ج ن ة نعم يجب أ ن يكون ج ن ة تب عليك أ ن تقابل ذلك كله ب ا ل ع ر ا ض عليك أ ن تقابل ذلك كله بالصفح وتذكر وتذكر قول ربك عز وجل خذ العفو و أ م ر بالعرف و أ ع ر ض عن الجاهلين ما أ س ه ل هذه الكلمات نعم والله ما أ س ه ل أ ن نقول هذه الكلمات وما أ ص ع ب أ ن تمسك نفسك عن ا ل غ ي ر فلا تنفذه و أ ن تحجزها عن الغضب فلا تستجيب له و أ ن تردها عن الانتصار للنفس فلا تقبله ولا تستوي ا ل ح س ن ة ولا ا ل س ي ا ه ادفع بالتي هي أحسن و ل احسن تستوي ا ل ة ولا السياء ا د فاذا ع ب ل ت ي هي أحسن ف إ الذي بينك وبينه ع د ا و ة ك أ ن ه ولي حميم وما يلقاها إ ل الا ا ذ ي ن ص ب ر و و م الذين ي ق ا ا إلا ا ه ل صبروا نعم إ ل ا الذين صبروا وتربوا بصيامهم حتى أ ص ب ح أ س ل و ب ه م وقولوا للناس حسنى و أ ص ب ح قولهم وقل لعبادي يقولوا التي هي أ ح س ن إ ن الشيطان ينزغ بينهم ف إ ن القول البذيء الجارح من أ ع ظ م أ س ب ا ب فساد القلوب وتغير النفوس واختلاف الصفوف وتذكر أ ن من كظم غيظا وهو قادر على إ ن ف ا ذ ه دعاه الله تعالى يوم ا ل ق ي ا م ة حتى يخيره من الحور العين ما شاء هكذا يربيكم عليه ا ل ص ل ا ة والسلام جاء الصوم ليكشف ل ل إ ن س ا ن عن جانب من ح ق ي ق ة ا ل ح ي ا ة الدنيا و أ ن ه ا زخرف و أ ن ه ا لغو و انها لهو و انها له باطل و انها ز ي ن ة و انها تفاخر بينكم و تكاثر في ا ل أ م و ا ل و ا ل أ و ل ا د و انه لا يركن إ ل ي ه ا إ ل ا المغفلون ف أ ف ثم اف لنفوس لم يهذبها الجوع و لم يربها السجود و الركوع فالصيام يا هؤلاء تدريب للنفوس و ت ع و ي د لها على الصبر وترك الشهوات يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فياسبحان الله نعم إ ن ا ل ح ك م ة من الصيام لعلكم تتقون لعلكم تتقون إ ع د ا د القلوب للتقوى بتهذيب أ خ ل ا ق ه ا وكبت شهواتها لعلكم تتقون إ ع د ا د القلوب ل خ ش ي ة الله ب ا ل م د ا و م ة على عباداتها واستغلال أ و ق ا ت ه ا جاء الصوم لينتزع ا ل إ ن س ا ن من ا ل إ غ ر ا ق في الملذات ليفطمه عن هذه الدنيا ويهزه هزا عنيفا ليقول له نعم هذه هي الدنيا و أ ن ت فيها كالحالم الذي يجب أ ن يصحو نعم هذه هي الدنيا ولكن هناك الدار ا ل آ خ ر ة ف أ ن ت ا ل آ ن تصوم عن الدنيا لا ل أ ن ك سوف تكسب من وراء الصوم مالا ولا جاها ولا رتبه ولا وظيفه ولا س ل ا م ة د ن ي و ي ة ولا ص ح ة في بدنك فكل ذلك قد ي أ ت ي ولكنك لا تصوم من أ ج ل ه و إ ن م ا تصوم ل أ ن ك توقن أ ن هناك آ خ ر ة تعمل لها و أ ن ث م ة موتا وبعثا ونشورا إ ن ي ر أ ي ت عواقب الدنيا فتركت ما أ ه و ى لما أ خ ش ى فكرت في الدنيا وعالمها ف إ ذ ا جميع أ م و ر ه ا تفنى وبلوت اكثر اهلها ف إ ذ ا كل امرئ في ش أ ن ه يسعى ولقد مررت على القبور فما فما ميزت بين العبد والمولى أ ت ر ا ك تدرك كم ر أ ي ت من ا ل أ ح ي ا ء ثم ر أ ي ت ه م موتى كما أ ن الصوم جاء لنتربى على الصبر والصوم نصف الصبر ف إ ن ا ل إ ن س ا ن يكلف نفسه عناء الامساك عن الشهوات والملذات فيمسك عنها ط ي ل ة نهار رمضان اسمع لقوله واصبر نفسك واسمع لقوله إ ن الله مع الصابرين واسمع لقوله وتواصوا بالصبر واسمع لقوله إ ن م ا يوفى الصابرون أ ج ر ه م بغير حساب والله تعالى كما أ خ ب ر يحب الصابرين إ ن ا ل ح ي ا ة بالصبر تبدو وتغدو ج م ي ل ة بكل ما فيها من المحن والمصائب والمشاكل بل إ ن الصبر هو ا ل إ ك س ي ر الذي تتحول به ا ل آ ل ا م ب إ ذ ن الله إ ل ى نعم وتتحول به المحن إ ل ى منح وكم من إ ن س ا ن نزلت به م ل ب ة ج ل ي ل ة ع ظ ي م ة فلما واجهها بالصبر وجد برد اليقين في قلبه ولذه السكينه في فؤاده ورضي بالله تعالى فرضي الله تعالى عنه وارضاه خليلي لا والله ما من ملمه تدوم على حي وان هي جلت فان نزلت يوما فلا تخضعن لها ولا تكثري الشكوى اذا النعل زلت فكم من كريم قد بلي بنوائب فصابرها حتى مضت واضمحلت وكم غ م ر ة هاجت ب أ م و ا ج غ م ر ة تلقيتها بالصبر حتى تجلت وكانت على ا ل أ ي ا م نفسي ع ز ي ز ة فلما رات صبري على الذل ذلت فقلت لها يا نفس موتي ك ر ي م ة فقد كانت الدنيا لنا ثم ولت إ ن ك لا تحصي الذين يشتكون من أ ح و ا ل ه م فهذا موظف يتبرم من عمله وهذا تاجر يتبرم من تجارته وهذا رجل تحت مسؤول ضلو او تحت ضغط اجتماعي لا يراعيه وهذا مريض يعاني من مرض يتعبه ويؤرقه ليله صراخ و أ ن ي لا يهنا بنوم ولا ي ه د أ بدواء يخبره ا ل أ ط ب ا ء أ ن مرضه لا شفاء له ولا ح ي ل ة فيه وحالته ميؤوس منها فيطرق باب من يطرق باب الله ويتصبر بقول الله و إ ذ ا مردت فهو يشفي يتصبر بقول النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ما من مسلم يصيبه أ ذ ى شوكه فما فوقها إ ل ا كفر الله بها سيئاته كما تحط ا ل ش ج ر ة ورقها بل إ ن ك لا تحصي اللاتي يشتكين أ ز و ا ج ه ن لسوء ا ل م ع ا م ل ة أ و ق س و ة الخلق أ و غلظ الطبع أ و ك ث ر ة التهديد والوعيد أ و عدم استقامته بالدين يرتكب المعاصي في بيتها يهددها يعيرها كم م ر ة طردها وكم م ر ة عن أ ه ل ه ا منعها وقد ارتبطت معه ب أ و ل ا ه و أ ص ب ح ت أ س ي ر ة ق ع ي د ة في بيته لا تملك حلا ولا عقدا ف أ ي دواء لهذه ا ل م س ك ي ن ة ف أ ي دواء لهذه إ ل ا الصبر فتتصبر بقول الله لعل الله يحدث بعد ذلك أ م ر ا تتصبر وهي تعلم علم اليقين أ ن مع الصبر فرج و أ ن مع الصبر يسر تتصبر وهي تتذكر لعل الله يحدث بعد ذلك أ م ر ا اليس في الدنيا مشكلات قد لا يملك الناس لها حلا ولكن حلها ع ن د م ن ع ق د ه ا وهو رب العالمين إ ن أ ر ا ك الزمان وجها عبوسا سوف تلقاه بعد ذلك طلقا لا يهمنك حال إ ن في ط ر ف ة عين يرتاح فيه ويشقى اي عز ا ل ر أ ي ت أ و أ ي ذل ب ذ و الحالتين في الدهر يبقى سن نجوم السما ء إ ذ ا ما استنارت ما الذي أ و س ط ا ل ظ ه ي ر ة تلقى وتفكر وقل بغير ارتياب كل شيء يفنى وربك يبقى وبشر ا ل ص ا ب ر الذين إ ذ ا أ ص ا ب ت ه م م ص ي ب ة قالوا انا لله وانا اليه راجع و اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون وقال عز وجل فان مع العسر ي س ر ى وهذا الشهر الكريم هو م ض ا ع ف ة للعمر ففيه ل ي ل ة القدر التي هي خير من أ ل ف شهر فما بالك بالشهر كله إ ن ه حري بالمسلم الصائم إ ن ه ح ر ي بالمسلم الصائم أ ن يستدرك أ ي ا م هذا العمر ولياليه فيما ينفع أ و ل ذلك ا ل ق ر آ ن الكريم لقد أ ن ز ل هذا القران آ ن في ه ذ الشهر لقد أ ز ل القرآن هذا في هذا الشهر شهر رمضان الذي أ ن ز ل فيه ا ل ق ر آ ن فجدير بك أ ي ه ا المسلم أ ن تسرح بطرفك في ا ل ق ر آ ن و أ ن تعمل فكرك فيه فلا يكون همك آ خ ر ا ل ص و ر ة أ و آ خ ر الجزء أ و آ خ ر ا ل ق ر آ ن أ ن تختمه بل أ ن ت ق ر أ و ت ت أ م ل تقرأ وتتأمل كتاب أ ن ز ل ن ا ه إ ل ي ك مبارك ل ي ت د ب ر آ ي ا ت ه وليتذكر أ و ل و ا ل أ ل ب ا ب فهذا خير تؤمر به وهذا شر تنهى عنه وهذا خبر ماض من أ خ ب ا ر السابقين تعتبر به وهذا خبر مقبل ت ت ه ي أ له وتستعد له نحن نقص عليك أ ح س ن القصص بما أ و ح ي ن ا إ ل ي ك هذا ا ل ق ر آ ن فحري بك أ خ ي المسلم أ ن تقبل في هذا الشهر على ا ل ق ر آ ن ق ر ا ء ة وتدبرا وسماعا وفهما وحفظا واجتماعا عليه لعل الله تعالى أ ن يلين قاسي القلوب بتكرار ا ل آ ي ا ت والمواعظ فيه أ ل ا فليت شعري أ ي ن القلب الذي يخشع والعين التي تدمع أ ف ل ا يتدبرون ا ل ق ر آ ن أ م على قلوب أ ق ف ا ل ه ا فمن لم يتعظ ب آ ي ا ت الله ف ب أ ي مواعظ يتعظ ومن لم يلن قلبه لكلام الله ومن لم يلن قلبه لكلام الله فكيف يلين قلبه لكلام الناس فلنقبل على الله نقبل على الله ب ا ل ق ر آ ن الكريم كما جاء الصيام لنتربى على ا ل م ح ا ف ظ ة على ا ل ص ل ا ة ونستعين بها ونستشعر عظمتها ونتواصى بحفظها والثبات عليها فماذا معنا؟, ماذا معنا, إذا ماذا معنا اذا اضعنا صلاتنا واستعينوا بالصبر والصلاه انه العون إ ذ ا خذلنا كل عون إنه العون إذا خذ والنجاه اذا أ ر د ن ا النجاه إ ن ك تعجب من أ و ل ئ ك الذين لا يعرفون المساجد إ ل ا في رمضان إ ل ا في رمضان إ ل ا في رمضان أما في غيرها ف إ ن ه م يصلونها في بيوتهم فلا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله أ و يؤخرونها عن وقتها ماذا م ع ن ا إ ذ ا أ ض ع ن ا ل ص ل ا ة ماذا معنا إ ذ ا أ ض ع ن ا ا ل ص ل ا ة يا عباد الله اتقوا الله بل منهم من لا يصليها في غير رمضان أن ي ع ق ل و ا هذا حتى في غير رمضان ف إ ذ ا جاء رمضان عجيب والله إ ذ ا جاء رمضان ازدحمت المساجد بالمصلين وبعضهم قد يكون مصليا في رمضان ف إ ذ ا جاء الشهر نام عن ص ل ا ة ا ل ف ر ي ض ة ل أ ن ه مشغول بالدوام وفي الليل يسهر ف إ ذ ا جاء من الدوام أ و من العمل نام ربما عن ص ل ا ة العصر فلم يصليها إ ل ا بعد غروب الشمس و آ خ ر و ن قد يقصرون في النوافل من القيام والتراويح وغير ذلك منشغلون بالجلوس مع بعضهم في أ ح ا د ي ث وملهيات أ و في لعب ا ل ك ر ة أ و في التسوق والانتقال من محل إ ل ى محل ومن معرض إ ل ى معرض ويذرعون الشوارع ج ي ئ ة وذهابا أ ي ن المصلون أ ي ن الذين كانت ا ل ص ل ا ة ق ر ة ع ي ن ه م وسرور قلوبهم ضيعوا ا ل ص ل ا ة وضيعوا ا ل أ و ق ا ت ضيعوا ا ل ص ل ا ة وانغمسوا في الشهوات ضاعت أ و ق ا ت ه م وضاعت صلواتهم أ ي ن المصلون الذين كانت ا ل ص ل ا ة ق ر ة ع ي ن ه م وسرور قلوبهم ونداوه أ ر و ا ح ه م و ب ه ج ة نفوسهم أ ي ن أ و ل ئ ك أ ي ن الرجال أ ي ن الرجال الذين لا تلهيهم ت ج ا ر ة ولا ب ي ع عن ذكر الله و إ ق ا م ا ل ص ل ا ة أ ي ن الرجال الذين يحبون أ ن يتطهروا نعم يتطهروا يتطهروا مما يسخط الله ويتطهروا مما يغضب الله فيا من فردت في الصلاه ة اتق ا ل ل اتق الله وعد إ ل ى الله ولا ننسى ولا ننسى في هذا الشهر الكريم من فرط في ع م ر ة في رمضان أ ل م تسمع ما قاله صلى الله عليه وسلم ع م ر ة في رمضان تعدل ح ج ة معي ولا يلزم من ا ل ع م ر ة طول البقاء ف إ ن من ذهب إ ل ى البيت العتيق و أ ح ر م ب ا ل ع م ر ة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروه ثم حلق أ و قصر فقد أ د ى ع م ر ة وهي ب ا ل ن ي ة ا ل ص ا ل ح ة في رمضان تعدل حجه ة مع النبي ا صلى ل ل عليه ل و س مع ن م مع تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانما وقفت معه ب ع ر ف ة وبت معه ب م ز د ل ف ة ورميت معه الجمار وطفت معه بالبيت وسعيت معه بين الصفا و ا ل ب ر و ة وبت معه بميناء وودعت معه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ولو لم تستغرب منك هذه العمره إ ل ا بضع ساعات فلنغتنم ا ل أ و ق ا ت فكم فرطنا بالنوافل عباد الله هذا شهر كريم فعلينا أ ن نقبل على الله فكم والله فرطنا بالفرائض والنوافل وفرطنا تبعا لذلك بالدعاء فبالله عليكم لنقف و ق ف ة ص ا د ق ة مع أ ن ف س ن ا كم فرطنا في ا ل أ و ق ا ت ا ل ث م ي ن ة والتقرب إ ل ى الله بقيام الليل والدعاء فهل فكر كل واحد منا في استثمار هذا الوقت العظيم الذي هو من آ ك د مضان إ ج ا ب ة الدعاء ترى ما هي أ ح و ا ل الناس مع ثلث الليل ا ل أ خ ي ر بل كم من شاك لنفسه قد غاب عنه هذا الوقت المبارك كم من مكروب غلبته عينه عن حاجته ومقتضاه كم من مكلوم لم يفقه دواءه وسر شفائه كم وكم وكم, وكم أ ل ا إ ن كثيرا ً من النفوس في سبات عميق إ ن ه ا والله لا تكسل في أ ن تجوب ا ل أ ر ض شمالها وجنوبها وشرقها وغربها باحثه عن ملجا للشكوى أ و فرصه س ا ن ح ة لعرض الهموم والغموم على من تقصده من بني البشر غافله غ ي ر آ بها عن ا ل ا ت ج ا ه إ ل ى كاشف الغم وفارج الهم ومنفس الكرب من الذي يناديه البن ا سائل فاعطيه أ ل ي س هو الله الذي يجيب المضطر إ ذ ا دعاه ويكشف السوء من الذي ينادي يا ابن ادم يا ابن ادم إ ن ك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أ ب ا ل ي من الذي ينادي يا ابن ادم لو ب ل غ ا ل ذنوبك عنان السماء عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أ ب ا ل ي أ ل ي س هو الله من الذي ينادي يا عبادي إ ن ك م تخطئون بالليل والنهار و أ ن ا أ غ ف ر الذنوب جميعا فاستغفروني أ غ ف ر لكم من من أ ل ي س هو الله فما بكم يا عباد الله ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أ ط و اطوارا ر ترجون وقارا ا ما لا لكم خلقكم لله وقد أ فاتقوا الله وتقربوا إ ل ى الله ولا ننسى أ ن الصيام جاء ليقول كفى كفى كفى أ ي ه ايها المتهاجر كفى أ المتباعد ق ا أيها ا ع كفى ل م ت لنبعد نزغات الشياطين فيكون الصيام علاجا للمتهاجرين والمتقاطعين والمتخاصمين ف إ ن كثيرا من الناس يوجد بينهم خصومات في أ م و ا ل أ و مواريث أ و بسبب ا ل أ ط ف ا ل أ و بسبب مشاكل و أ ع م ا ل أ و غير ذلك قد تؤدي إ ل ى ا ل ق ط ي ع ة بينهم و مع ا ل أ س ف الشديد إ ن ا ل ق ط ي ع ة أ ك ث ر ما تكون بين الاقارب و ربما وجدت ابا لا يكلم ولده منذ ثلاث سنوات أ و ولدا لا يكلم والده و العياذ بالله أ و اخا لا يكلم أ خ ا ه أ و يمنع أ و ل ا د ه من تكليم جدهم أ و قريبهم أ و خالهم أ و عبهم أ و ما أ ش ب ه ذلك وهذا كله من الباطل فهل عسيتم ان توليتم أ ن تفسدوا في ا ل أ ر ض وتقطعوا أ ر ح ا م ك م أ و ل ئ ك الذين لعنهم الله ف أ ص م ه م واعمى أ ب ص ا ر ه م فاتقوا الله اتقوا الله في هذا الشهر ولا تفسدوا ولا تقاطعوا فتكونوا من الذين عليهم ل ع ن ة الله ولا ننسى ا ل م ر أ ة ا ل م س ل م ة ما دورها في رمضان أ ي ك و ن شغلها الشاغل التفنن في ا ل م أ ك ل والمشرب ماذا أ د ت لخالقها في هذا الشهر كيف يطيب لها في هذا الشهر الكريم أ ن تختلي ب أ ج ن ب ي دون م ح ر م كيف يطيب لها في هذا الشهر الكريم أ ن تخرج إ ل ى المسجد مع سائقها م ت ع ط ر ة م ت ب ر ج ة قد اصطحبت أ ط ف ا ل ه ا في س ذ ا ج ة وبلاده وكان المصلى لها وحدها آ ذ ت و آ ن ت فما صلت ولا صامت تحملت الوزر من حيث أ ر ا د ت ا ل أ ج ر ربما اعتمرت فطافت وسعت ثم قصرت فحلت احرامها خرجت الى ا ل أ س و ا ق كاشفت الوجه أ و العينين أ ث ا ر ت كوامل ا ل ش ه و ة بعينيها فعلت ب أ ل ب ا ب الرجال كما تفعل ا ل خ م ر ة بالعقول فهي خ ر ا ج ة و ا ل ل ا ج ة زرعت بتبرجها دروب الناس ا ل غ ا م ن طافت بالاسواق وسعت بين الغادي و ا ل ر ا ي ح ثم قصرت عن ط ا ع ة الله فحلت حياءها فقارنوا رحمكم الله بين هاتين العمرتين فاتق الله أ م ه الله اتق الله واحفظ الله في هذا الشهر الكريم ولا ننسى أ ن نحارب هذه القنوات نعم التي يزيد اشتعالها في رمضان هذه القنوات التي لا تربي في الناس إ ل ا اتباع الشهوات والفواحش والمنكرات فيا خ س ا ر ة من خرج رمضان ولم يستزد فيه من الصالحات ويا ن د ا م ة من خرج رمضان وحاله كما هي قبل رمضان يدخل رمضان ويخرج وبعض النفوس لم تتغير يجوع ويعطش وقلبه هو قلبه ومعاصيه هي معاصيه وربما يرقع ويسجد ويسهر ويتعب وحاله هي حاله ولسانه هو لسانه نعوذ بالله من حال هؤلاء فلو قيل ف لاهل و قيل ل القبور تمنوا لتمنوا يوما من رمضان وهؤلاء كلما خرجوا من ذنب ا د خ ل في آ خ ر يا هؤلاء يا هؤلاء أ ن ت م في رمضان شهر ا ل ت و ب ة والغفران فالحق نفسك أ ي ه ا ا ل إ ن س ا ن يا هؤلاء يا هؤلاء أ ن ت م في رمضان شهر ا ل ت و ب ة والغفران فالحق نفسك أ ي ه ا ا ل إ ن س ا ن يا هؤلاء أ م ا تنفعكم العبر أ م ا عصيتم وستر فالحذر كل الحذر صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم درجات المنبر فلما رقي عتبه قال امين ثم صعد ع ت ب ة أ خ ر ى فقال آ م ي ن ثم صعد ع ت ب ة ث ا ل ث ة فقال آ م ي ن ثم قال أ ت ا ن ي ج ب ر ي ن فقال يا محمد يا محمد من أ د ر ك ه رمضان فلم ي غ ف ر له ف أ ب ع د ه الله ف أ ب ع د ه الله قلت آ م ي ن فتامل أ خ ي من أ د ر ك ه رمضان من أ د ر ك ه رمضان فلم يغفر له ف أ ب ع د ه الله ر س ا ل ة إ ل ى كل المفرطين والمسوفين من أ د ر ك ه رمضان فلم يغفر له ف أ ب ع د ه الله ر س ا ل ة إ ل ى كل المضيعين والغافلين من أ د ر ك ه رمضان فلم يغفر له فابعده أ ب ع د ه ل ل ه ف أ الله ف أ ب ع د ه الله ر س ا ل ة إ ل ى كل المضيعين والغافلين يدعو الله عليهم ي د ع و الله ل ع ي ه م و ي أ م ر نبيه بالتامين فلا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله ما أ ع ظ م ه ا من خ س ا ر ة وما أ ش د ه ا من خ ي ب ة أ ي والله أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة أ ل ا ترون انه جدير بنا جميعا أ ن نعاتب أ ن ف س ن ا في هذا الشهر كم س ن ة أ د ر ك ت رمضان ثم خرجت منه كما دخلت فيه بل ربما كنت على حال أ ق ل مما دخلت فيه كم سمعت في هذا الشهر من م و ع ظ ة لا أ ق و ل كم م و ع ظ ة سمعت بل كم م و ع ظ ة ر أ ي ت بعينك كم ج ن ا ز ة شيعت كم ج ن انسان ز ة شيعت كم م إ ن واريناه في حفرته ثم خرجنا من المقابر وكاننا لن نعود محمولين لها بل كم من م و ع ظ ة أ د ر ك ن ا ه ا في نفوسنا رب إ ن س ا ن منا أ ش ر ف يوما من ا ل أ ي ا م أ و كاد ان يقع في حادث وربما أ ص ا ب ه مرض شديد ظن أ ن فيه حتفه وهلاكه وربما شاهد اباه أ و أ خ ا ه أ و قريبه وهو يلفظ أ ن ف ا س ه وربما وضع ا ل إ ن س ا ن يديه على ر أ س ه يوما من ا ل أ ي ا م وهو يظن أ ن ه في آ خ ر أ ي ا م ه ولياليه أ و آ خ ر ساعاته ودقائق عمره ثم خرج من ذلك كله والقلب لا يزداد إ ل ا ق س و ة والنفس لا تزداد إ ل ا عراضا فجدير بك يا أ خ ي أ ن تختلي بنفسك ل ح ظ ة وتتساءل هذه المواعظ التي سمعت و أ ع ظ م ه ا مواعظ الله عز وجل ف ب أ ي حديث بعده يؤمنون هذه المواعظ التي سمعت بل هذه المواعظ التي ر أ ي ت أ ي ن كان مصيرها يا أ خ ي اذا لم تتب في, في رمضان فمتى تتوب و إ ذ ا لم تقبل في هذا الشهر فمتى تقبل قبل أ ن يرحل شهر القران والعتق من النيران لعله يكون ب ا ل ن س ب ة إ ل ي ك آ خ ر رمضان إ ن ك والله تندهش من ابن السبعين وابن الستين وابن الثمانين الذي بات من المسوفين وصار للتفريط من المدمنين إ ن ه أ م ر لا تفسير له قط إ ل ا الانسياق لالاعيب الشيطان و إ ل ا فلم يبق منك إ ل ا أ ي ا م وليالي ولم يبق من عمرك إ ل ا القليل إ ل ا القليل ف أ ن ت لا تدري أ ي ص ب ح ك الموت أ م يمسيك يا أخي ي اخي ويا اخيتي لقد دعاكما الداعي إ ل ى ا ل م س ا ر ع ة في الخيرات نعم دعاكما مرات ومرات في كثير من الشعائر والمناسبات وعلى مدار السنوات دعاكما ل ل إ ق ب ا ل على رب ا ل أ ر ض والسماوات ونراك أ خ ي ونراك أ خ ت ي وقد أ س ر ف ت م على أ ن ف س ك م وانغمستم في الشهوات ف أ ص ب ح ت م في أ ب و ا ب الخير من المفرطين وعلى صنم ا ل ش ه و ة ع ا ك ف ي ف إ ل ى متى إلى متى أ ي يوم تنتظر و اتنتظرون يوم الفصل هذا يوم لا ينطق ولا يؤذن لهم فيعتذر ويل و يومئذ, يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم و ا ل أ و ل ي ن ف إ ن كان لكم ت ي د فكيدون ويل يومئذ للمكذب ي فالبدار البدار فالبدار البدار ها هو شهر الخيرات ينادي يا باغي الخير أ ق ب ل فاقبل أ ب ل على ل ل الخير ه نعم يا باغي أ فأقبل على الله قبل م ف ا ج أ ة ا ل أ ج ل قبل أ ن يتمنى أ ح د ك م لو نفقا في ا ل أ ر ض أ و سلما في السماء دون أ ن يقضى عليه بالموت أ ل الا فاتق ا ل ه ي أخي ألا فاتق الله يا أ خ ي ت ي فيما بقي و أ ق ب ل على الله إ ق ب ا ل التائب ا ل آ ئ ب وانظر كيف سار المتقون في هذا الشهر ورجعت ووصلوا إ ل ى المقصد وانقطعت و أ ج ا ب و ا الداعي لكنك قد امتنعت ف أ ق ب ل على الله نعم أ ق ب ل على الله ف إ ن لم تقبل في هذا الشهر فمتى تقبل واذ لم ن ت ف في هذا الشهر فمتى نتوب أ س أ ل الله العظيم رب العرش الكريم أ ن ك وختاما ن وإياكم والإكرام هداة تقبلوا تحيات إ خ و ا ن ك م في تسجيلات الاعتصام ا ل إ س ل ا م ي ة الدمام مجمع ا ل ح ي ا ة بلازا هاتف رقم ثمانيه واحد سبعه سته ثمانيه واحد صفر هاتف رقم ث م ا ن ي ة واحد س ب ع ة س ب ع ة ث م ا ن ي ة س ت ة صفر وترقبوا بسم الله الرحمن الرحيم أ ي ن العقول سبحان الله أ ت ع ج ب معي ج ب ا لنا ولجهلنا إ ن العقول ل و ا ه ي ة إ ن العقول ل ذ ا ه ل ا ت غافلات لاهيه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 فهل تتمناها بعد هذا أ ي و ج د عقل سليم يبيع من أ ج ل ه ا ا ل ج ن ة والحور ا ل ع ي ن ل ا و ان ل ل ه إ العقول عن الجنان وحورهن ل س ا ه ي ة أ ف ل ا نبيع م ح ل ة تفنى بأخرى باطئ من يدخل ا ل ج ن ة يحيى لا يموت ولا ي ن ع م يفنى ب لا تبلى ثياب ولا ش ب ب ا م ا ل ج ن ة إ ن في ا ل ج ن ة قصورا من ذهب وقصورا من لغز وقصورا من ز ب ر ج الجنة ب س ا ت ي ن ونخيل و ش ت ا ر وعيون أ ن ه أ ن ش ا ط ه م الذهب ومجامرهم ر ش ح ه المس م و ا ل أ ل و ف و أ ز و ا ج ه م الحور العيش ه فعيش الملوك وثيق من الذين ت ق و ا ربكم 「私たちは私の手を借りている」 ل ف ض أ ب و ا ب ه ا وقال ل ه م خ ز ن ت ه ا س ل ا م ع ل ي ك م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 مهتاقه على السرير تقوم إ ل ى الباب بودها ان تقف عند الباب منتظره اياك ان ت ق ب فيدخل إ ل ى بيته د خ ل هذا العبد الصالح أ ت م ن ا ه ا قال م ن ت ظ ر ن ا ك م فنحن الراضيات فلا نصح والمقيمات فلا نضع ونحن الخالدات فلا نموت ونحن الخالدات فلا نموت、ندا. يا أهل الجنة يا ب ر م و ت ع ا ل ى ي س ت ز ك م فحي ع ل ى زياركم يا أ ه ل ا ل ج ن ة إن ل ك م عند ا للعلوم ا ي ا س ل ا م ي و ه أ ل م يبيض و ج و ن الم أ ي ذ ق الموازن الم يدخلنا الجن ة ويزحزحنا عن النا فيتجلى لهم الرب تبارك وتعالى يضحك إ ل ي ه م فيجتمعون على ك ل م ة وارنا ح د ة أ وجهك ننظر إ ل ي ه فيكشف الرب جل جلاله الحجب ويتجلى لهم فيغشاهم من نور تسجيلات الاعتصام ا ل إ س ل ا م ي ة بالدمام تقدم أ ت م ن ا ه فيا لذه ا ل أ س م ا ع بتلك المحاضره ل ف ض ي ل ة الشيخ يحيى و ت ي ق و بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت سكرة الموت ب ا て ح る ذ と ك ذ ما كنت منه ت 気 ي د إ ن ه ا السكرات والسفرات و ا ل أ ن ا ث عند س ا ع ة الممات الموت ن ظ ر ا ل شديد على النفوس صعب على ا ل أ ر و ا ح وما أ ش د نزعا وما اقصى ك أ س ا ل م و تفكر ت في مصرعك وانتقالك من موضعك انتقلت من س ا ع ة إ ل ى ضيق وخانك الصاحب والرفيق وهجرك الحبيب والصديق <تصفيق> يوم توخذ من فراشك <تصفيق> وتلبس أ ك ف ا ن ه وتوضع في قبرك ب أ ع م ا ل ه ويستوحش منك أ ه ل ك وجيرانك ه و أ ح ب ب ا وإخوانك الموت ذكر ي ق ب ص على أ ر ب ا ب الدنيا دنياهم ويذكرهم برحيلهم عن ه ا إ ل ى أ خ ر ا ه م كم أ د م ع من عيب كم أ ح ز ن من قلب يهجم على الخلق بغته يقبض ا ل أ ر ا ح غرا طب ي ا ل ح ي ا ة فما تصفو الحياه لي تصف كم من أ خ ت ر ت ذ ي دود التراب به وكان حيا بحلو العيش مقتديا الموت, الموت. الموت ي خ في في لا ع ل ل أ ب ب ا والدا ي ف ج ع أ ح و يبقي الموت سيارتك وأنت ولا ولدا هو السبيل إ ل ى الا ترى أ ح د ا للموت في ناس هاهم غير مخطئه من فاته اليوم سهم لم يفته غدا ا فيا في المساجد يا, يا من وقعت في المنكرات وضيعت الصلوات وشغلت بالقنوات والهيت بالجوالات وعشت على الاغنيات وامضيت الليالي في التمثيليات والمسلسلات ونسيت لقاء رب الارض والسماوات فلان فلن ينفعك ع س ا تسجيلات ه ا ا ل ح ر ا ت ت ولن ن الاعتصام ا ل إ س ل ا م ي ة بالدمام تقدم اخر ل ق النظرات للشيخ إ ب ر ا ه ي م ا ز ب انتبه جديده ت ف ج ي ل ا ت الاعتصام كانت حياتي فعلا أ ن ا ر ف ت ا ل م ح ك م ة وقدمت ق ض ي ة على أ م ي ر ف ع ت ق ض ي ة واستدعيت امي بموجب خطاب من ا ل م ح ك م ة وجلست أ ن ا وياها جلسه شرع عند الشيخ اعترافات يعني باقي في الجامعة وقفت وقفت جدا حتى جعلتها الآن حتى من من يعانون من ب المخدرات أ س ا ل الله اني ع ي ن ي على ا ر ج ع لما كان عليه اقرب الناس, أقرب الناس, ليه؟ الناس, ليه؟ أقرب الناس اعترافات خ ط ي ر ة بمجرد المشي في هذا التيار صار عندي تشبع جدا بالانتقام بالحب يعني تدمير بحب يعني أ ن يقعون الناس كلهم في ا ل ر ض ي ل ة أ ن س قلبي قد مللت من الضجر فاقترفت ا الذنب ت و الذنب لا ينفع النصح ولا أ ن ا أ ع ت ب ر فاقترف ا ت يعني ما كنت تتخيل أ ن ي ا ص ل ل هذا ا ل أ م ر ص ر ا ح ة ما كنت تتخيل بل ما كنت اتوقع جدا اني أ ن ا أ ج ل س في المجالس الرديء قضيه ة م تعاطي بس إ ذ ا وقفنا على ق ض ي ة تعاطي انتهى الامر أ ن ا ما كنت أ ف ك ر ان هؤلاء الناس كانوا يعني لهم مدى بعيد جدا في ح ي ا ه بل هم كيفوني كما、يشتهون. يعني ش ت ه و ن ي هم جعلوا من عوض الشخص اللي هم يريدونه سواء في تجارب المخدرات ر ت سوى في ي ه المخدرات سواء في, في التعامل مع الناس ورفاق ا ل س و ئ اضاد حفروا الحفر أ و ه م و ن ي أ ن ن ي في ج ن ة وباني فقت آ ل ا ف البشر وكانت حياتي على أ س ا س تصلي في القسم ت أ ت ي د و ل ة ما بعد جاتها بحياتها ما تعرفيها احد على أ س ا س تجيني في القسم اللي أ ن ا م س ت و فيه شافت ا ل م ر ي ن بعد انتظار انطال جاني خبر شيء يقول انا مسجون مرا ا ل ح ق ي ق المخدرات من استطاع يقع بك في محيط الابيض قادر يقع فيك في محيط الحشيش من استطاع يجعلك تتعاطى الحشيش يستطيع ايضا يجعلك تتعاطى الهيروين من استطاع يجعلك تزني يستطيع ان يجعلك يزنى بك كانت حياتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته